اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه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 الفوز العظيم الله أكبر. الله ما سمع الله لمن حمدا ربنا ان حملكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على النفاق لا تعلمهم, لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئَاتٍ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ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 سَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ يَتُوبُونَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আমি মনে صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله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 يُحِبُّنَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ, فانهار به في نار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 جََّ يقاتِلونَ فيِي سَبيل اللههِ فَيَقُتُلونَ وَقتَلون وَعددًا عَلَيْهِ حَقّ فِي التوراتِ والإِجذِ والالقُآن وَمن أَْ فَاضِ حْده مَِ الل فَستَدِشِروبِ بَيعكُم الذي بَاعدُ وذالك هو الفوز العظيم الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا जी लाहु जाबिर अब्दुल्लाह क् सलाते उदाहरण नदी मत जर घर निकटे नदी रही पांच बार उक्त नदी गोसल कर सही मुस्लिम प्रथम खंड सलाय সংখ্যা এক হাজার চারশো এগারো ডায়ল ডিসেট মিসপন রিলিজন get enlightened witness dr. Zakir Naik in a battle of words dekhun shammukh shammuray prothi riyashpatibar ratnao tae aap puno shamprachar shakal kshane dosh tae bangladeeshe <laughs> peace tv মহান জামার রাস্তা তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पानी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجنون واقعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا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 إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يغيّل لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من সেই اللهم على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم في ساعة العسره الذين اتبعوهم في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم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 بِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقْتُلُونَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَلَا يَنْتَقِمُونَ وَلَا يَظْلِمُونَ وَلَا يَغْلِبُونَ وَمَن يَغْلِبْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْغَالِبِينَ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 فَرِ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم মন হমিদন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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ثَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلُّوا فقل حسبي الله শিলাম শনি الله কুমতারকাত আমি আপনারা দেখছেন Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a professional person who invites people to last. Subhanahu wa Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but the main aim should be to spread the message to Allah Subhanahu To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career, Dekhun, career guidance, প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বাংলায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট পাপ কে পাপ বলে জানব মানুষ তো আদম সন্তা পাপ হবে এটাই তাকে এই ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে হবে বিচলিত মন আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ কাসিম বিন আব্বাস মুজফার বিনসিম আক্রমুজামান বিন আব্দ সালাম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের উপস্থাপনায়